الاعرب وأشد كفره ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.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 ألا إنها قومة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم